وكما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا ما يحتاجون إلى معرفته من تفسيره وأنهم إذا مفسروا القرآن لم يكن عندهم شيء من الاختلاف الذي هو اختلاف التضاد وإنما حصل في الغالب عندهم اختلاف تنوع في الألفاظ ثم استطرد رحمه الله وتوسع في ذكر ما يظن أنه من الخلاف وذكر أيضا نوعي الاختلاف إما أن يكون من جهة النقل أو من جهات أخر فنتابع قال رحمه الله قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين يعني هذا في تتمة الكلام أنه بعد أن تكلم عن بعض الصحابة الذين أخذوا أو نقلوا عن بني إسرائيل شيئا من الأمور المتعلقة بالتفسير فذكر أنها أن بعض هذه الأمور المنقولة ليس تحتها كبير نفع لسيما أو مثل قضية عدد أو أحوال أصحاب الكهف المتعلقة بأسمائهم واسم الكلب ونوع العصا التي من أي شجرة التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك الطيور التي كانت مع إبراهيم التي أمر بذبحها من أي طيور كانت ونحو ذلك هذا كله ليس تحته كبير معرفة أو معرفته لا لا تفيد في العلم شيئا ولذلك ما ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى أو ما أبانها لنا فيقول رحمه الله وكذلك ما نقل عن بعض التابعين أي مما ليس مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء التابعين كوهب بن المنبه وابن جريج وابن إسحاق والسدي الكبير هؤلاء نقل عنهم بعض أشياء قال وإن لم يذكر وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض ومن نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، لأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع الجزم ومع جزم الصحابة بما يقول، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب؟ وقد نهوا عن تصديقه ولذلك رأينا أن بعض رأينا أن علماء السنة اعتمدوا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين واتخذ هذا الأمر عقيدة وإن لم يكن قد أبان أنه أسندوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن مثل هذا لا يدخل الرأي والاجتهاد واعتبر هذا من أصول العقيدة أن الاعتقاد أن الكرسي موضع القدمين وقد ذكر ذلك ابن خزيم رحمه الله في كتابه التوحيد إذن هذه الأمور المنقولة عن السلف ولسيما الصحابة مما لم يسندوه ولم يبينوا أنه أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا ممن يأخذون عن أهل الكتاب ف. الشيخ رحمه الله يقول فإذا جزم الصحابي بما يقول كيف يقال أنه أخذ عن أهل الكتاب وقد نه عن تصديقهم قال والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهو موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد هذا فعلا الأشياء التي يحتاجها المسلمون في دينهم سواء كان فيما يتعلق بأمر الاعتقاد أو فيما يتعلق بأمر العبادة فلا بد أن يوجد صحيحا مما يحتاج إليه الناس في دينهم قال فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا عن نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل وقد قال كيف نستطيع أن نعرف بعض الأمور التي هي مستندة على غير النقل، طيب نقول كالأخبار المنقولة بالعمل بالتواتر العملي أو فيما اشتهر بين المسلمين، طيب بدون اسناد معتبر، دون اسناد معتبر، يعني مثلا الآن كون أننا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مولود في الثاني عشر من ربيع الأول. هذا ما عليه يعني الحجة فيه ليست ثابتة لكن السؤال هنا الذي ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مولود في الثاني عشر من ربيع الأول ما الذي يعني يضر إذا أثبتناه كونه مولود في الثاني عشر من ربيع أول ما الذي يعني يضرنا إن قلنا أنه مولود في هذه أو في هذا التاريخ ما يضر شيء وهكذا أيضا إذا قلنا بأنه ملكة سبأ التي كانت في عهد نبي الله سليمان وقصتها المعروفة أن نسمها بالقيس ما عندنا أي شيء يضرنا إن قلنا أن نسمها بالقيس فمثل هذا يعني لا يضر وإن كان أمرا مذكورا في التاريخ طيب لكنه ليس بمسند بإسناد مقبول فمثل هذا لا يضر إن قلنا بأن ملكة سب اسمها بالقيس أو قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مولود في الثاني عشر من ربيع أول هذا إثباته لا يضرنا كما أن نفيه يحتاج ماذا أو الذي ينفي ما سيعني يثبت شيء آخر غير غيرها ما ما ما, ما نقل فيقول رحمه الله قال بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمر أخرى غير النقل فهناك أشياء مذكورة في التاريخ الأمة تلقتها بشيء من القبول طيب وإن لم يكن هناك إسناد الناس اليوم يوسطون الإمام في الصلاة إذا قام الإمام يقوم في وسط المسجد متقدما لو قلنا ما الدليل على هذا جاء في بعضها أحاديث ضعيف لا يصح منها شيء وفوق هذا صار عمل المسلمين على هذا يعني هل رأيتم الآن لو أن الإمام في المسجد قام في يعني ماذا في أقصى اليمين. طيب قام في أقصى يمين الناس وصلى بالناس هل ينكر فعله أو لا ينكر ينكر فعله لأنه سيكون قد خالف ما تواتر بالعمل عند المسلمين مع أنك لو جئت تقول يا قوم توني بدليل يقول أن الإمام يقوم في وسط المسجد نقول لا الأدلة في هذا كلها ضعيفة ومن هذا الباب أيضا ما قد ربما ينقل إلينا بالإجماع يعني إجماع الأمة على تلقي هذا الشيء بدون أن يكون هنا ثم إسناد طيب جاء في حديث أبي امامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الماء طهور لا ينقسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه هذه الزيادة بإجماع الحفاظ لا تثبت لكن قام الإجماع على على معناها. فتلقي الأمة شيء وقد يكون الإسناد فيه كلام. قال ورحمة الله. فالمقصود أن المنقولات التي تحتاج التي يحتاج إليها في الدين ولا بد قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازى والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ولهذا كما ذكرنا أن هناك أشياء قد تكون مشهورة في التاريخ ويتناقل المؤرخون واحدا بعد واحد بدون أن يكون هناك أي يعني مضر في إثباتها كما ذكرنا الآن كون النبي صلى الله عليه وسلم مولود في الثاني عشر من ربيع أو اسم ماذا ملكة سبأ أنها بالقيس فالذي ينفي لا نستفيد من نفيه شيء والذي يثبت لا نقول أنه قد أضر لأجل أن هذا لا يترتب عليه حكم معين قال رحمه الله ويروى قال ويروى ليس لها أصل أي ليس لها إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة ابن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بمغازي أهل المدينة فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزوٍ وجihad، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأنصار قالوا وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمه مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ومن, ومن, ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله, عبد الله بن وهب قال والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة والسبب في وجود المراسيل أن الرواية في الطبقات العليا كانت مأمونة من وجود الكذابين ولأن الكذابين كانوا في طبقات نازلة ولهذا كان ابن عباس يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد كانوا لا يسألون يسألون عن الإسناد وحقيقة مضينا مدة على أننا نرد المراسيل وكذلك يعني ماذا ما يقال فيه انقطاع كعدم السماع ونحو ذلك إلى أن وقفنا على مثل هذا الكلام لكلام شيخ الإسلام ومن كلام أيضا ابن القيم ومن كلام ابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهم فصرنا نميل إلى أن يعني إذا كان الأمر في الطبقات العليا فإننا نتسامح فيه أكثر من تسامحنا في الانقطاع أو الإعضال الذي يكون في الطبقات النازلة فالشيخ هنا يقول والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعة فإن النقل إما أن يكون صادقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمن سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب ومعروف أن الكذب كما يعرف آل السنة أنه الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطئوا على على اختلاقه تعددت الطرق وعلم أن مثل ذلك أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر التفاصيل ما فيها من من ويدكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي ويأتي شخص آخر قد عل قد علم أنه لم يواطئ لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقع حق في الجملة ومعرفة عدم التواطئ لها طرق منها عدم معرفة الشخصين لبعضهم البعض، معرفة أو عدم معرفة أحد الشخصين لبعضهم البعض. طيب هذا من طرق معرفة عدم التواتر أن يقرأ إنسان بخبر من طريق، ثم يأتي إنسان آخر بن بنفس الخبر من طريق آخر. فإذا قيل له تعرف فلان يقول لا لا أعرفه. فهذه تدل على أنه ما لم يحصل بينهما تواطؤ قال فانه لو كان كل منهما كذب بها عمدا او خطا لم يتفق في العاده ان ياتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العاده اتفاق الاثنين عليها بلا مواطاه من احدهما لصاحبه فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله او يكذب كذبه ويكذب الاخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنا مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحديث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات يعني حتى لو كان الناقل غير مسلم هذا طبعا بعموم الأخبار بغض النظر عن الرواية إذا كان عندك يعني مخبرين حتى ولو كانوا كفار لكن جاء إنسان على سبيل المثال طبعا ولو تصورنا هذا في في غير وقتنا فإن في وقتنا هذا بسبب تطور سبل التواصل والاتصالات يمكن أن يحصل تواطئ لكن يأتيك مثلا شخص وأنت قاعد أو أنت قاعد جاءك مثلا على من التمثيل جاءك من بلاد يقال لها مثلا الصين فجاء وقال حصل كذا وكذا وكذا طيب في الصين ثم جاء يعني آخر من اليابان وأخبر بنفس الخبر وجاء آخر من ماذا من مصر وجاء بنفس الخبر حتى ولو كانوا كفار فالاتفاق على نقل الخبر يدل على أنهم لم يحصل بينهم إذا لم يحصل بينهم أي تواطئ ولا معرفة دل على أن هذا الخبر إيش واقع دل على أنه حصل كأن يخبر مثلا كل واحد منهما أو منهم بأنه حصل زلزال أو أنه رأوا نيزكا في السماء طيب كل واحد يخبر هذا النيزك اشترك في في رؤيته وناس كثيرون كونهم يخبرون عن هذا وإن, وإن اختلفوا في مثلا في العقيدة أو اختلفوا في اللغة أو نحو ذلك فهذا يدل على أنه قد حصل هذا الأمر ولهذا بكى النجاشي حينما, حينما سمع ما قرأه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من سورة مريم وقال إن هذا الذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة لأنه لم يحصل فيه تواطئ فجعفر رضي الله عنه لما قرأ على النجاشي بعض ما يتعلق بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام صدق ما قاله جعفر لماذا؟ لأنه وافق الذي عنده لأنه وافق الذي عنده فعلم أنه لم يحصل تواطئ لم يحصل أي تواطئ بين هذا وهذا فصدق الذي عنده وقبله قال رحمه الله وإن لم يكن أحدهما كافيا وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تنضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبي وعبيده برزوا إلى عتبه وشيبه والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبه أو شيبه وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإن فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. كما ذكرنا أنه قد ربما يكون هناك أشياء منقولة إلينا بالتواتر العملي أو بإخبار المورخين بإخبار أهل التاريخ دون أن يكون هناك أي إسناد لكن تكون كالمسلمة هناك أشياء كالمسلمة يعني لا لا أحد يعني ينقدها وقد مثلت لكم في صدر الـ ماذا الـ الكلام أو في صدر الرسالة أن هناك أشياء حتى وإن كانت في ضمن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالصلا مثلا من يأتيني بحجة أو بنص أن المصلي يضع يضع يضع يكفيه على فخذيه إذا اعتدل من السجود الجلسة التي بين السجدتين ما الحجة والدليل على أن الإنسان يضع كفيه على فخذيه ما عندنا نص ما عندنا نص صريح فيما في يخص هذا الأمر لكن هذا الشيء أو هذه الحركة منقولة بالتواتر العملي الناس كلها المسلمين بدون استثناء كلهم إذا ما اعتدلوا من السجود يضعون أيديهم على أفخاذهم يعني لو أن إنسانا لم اعتدل من السجود وضع يديه على الأرض هل ينكر عليه أو لا ينكر عليه ينكر عليه يقول هذا الفعل ما قد علم عن المسلمين وإن احتج هو يقول أنا ما عندي حجة ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فخذيه أو يضع يديه على فخذيه لكن نقول له هذا شيء منقول بالتواتر الناس المسلمين عموما ما أحد يفعل ها إلا هذا الفعل وإن كان عندنا إيش ليس عندنا نص خاص بالنسبة لهذا الأمر فيقول الشيخ رحمه الله وهذا أصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزمي بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك يعني حتى مما ليس له نص صريح خاص قالوا لهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه فيه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نعم أو يأتي نعم يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزما جز بأنه حق لا سيما إذا علم أن, أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب يعني انظر هنا ليس ممن يتعمدش الكذب يعني مما قد ربما يكون عنده سوء حظ أو يكون قد أخطأ أو عنده غفلة طيب لكن لما تتعدد الطرق وتختلف طرقها فإن ذلك يدلنا على أن هذا واقع وثابت في الأصل إن كان صاحبه قد ربما يكون سيء الحفظ في بعض الأحيان. قال وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف من عرف من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عما فوقهم كمن يعلم الرجل كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة اللّي أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمدوا الكذب في الحديث فضلا عما فوقهم كمثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني بفتح العين عبيدة أو علقمة أو الأسود ونحوهم وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان من الحف ومن الحفاظ من قد عرف, عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول قائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روى مثله مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطئة امتنى عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطئة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطئه، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما يجري في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد أن يوصلنا إلى أن الـ الـ الاتفاق أو أن الإخبار عن حادثة بالجملة من عدة طرق تفيدنا الثبوت لكن إن دققنا في بعض المواطن ودققنا في بعض التفاصيل ربما نجد شيئا من الاختلاف ولذا تجد الروايات لا تتفق لا تتفق في في بعض ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حين أن, يأتي أن حين أن تأتي الرواية مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمه لبيك اللهم عن شبرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه جاء في الرواية قال أخي أو قريب لي انظروا الآن يعني هل تظنون أن إنسانا ما حين أن يسأل يقول يقال له من فلان سيشك ويقول هو أخي أو قريبي يعني لابد أن يكون عنده إيش إحدى, إحدى القولين الشك ممن سيكون من الرواه ليس من القائل يعني الآن أنت عندك أخي اسمه محمد أخ اسمه محمد فيأتي إنسان يقول لك يعني من هذا تقول هذا أخي أو قريبي ايش ستقول ستقول أخي جزما فالصحابي الذي قال يعني ماذا هو أخي أو قريبي الذي يقول أو الذي أتى بالشك هم من من جاء بعده من الرواه طيب فالحاديث أحيانا تختلف رواية بحسب بحسب الرواه الذين لم يضبطوا اللفظ من البداية فكما هو معلوم أن مذهب جمهور المحدثين على قبول الرواية بالمعنى على قبول الرواية بالمعنى فكونهم يعبرون بالمعنى هذا واقع ولذلك قد تجد الاختلاف في الألفاظ وقد تجد أيضا حتى ولو اختلاف في المعاني التي قد ربما تفيد غير المعاني التي يفيدها المحدث الأول لكن بالجملة بالنظر إلى الجملة فإن يعني هذه مما يقطع, يقطع ومثل الشيخ رحمه الله بما بقوله هنا فإن جمهور ما في البخاري ومسلم يعني غالب الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام التي في صحيح البخاري والأحاديث المروية التي في صحيح مسلم في غالبها مقطوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو فعلها وفي صحيح مسلم هناك أحاديث أو روايات متعددة لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كسفت الصلاة أكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى المنادي الحديث. لو نظرنا إلى في هذا الموضع من صحيح مسلم سنجد أن صحيح أن أن الإمام مسلم رحمه الله قد ذكر أربعة كيفيات لصلاة الكسوف. والسؤال هنا. كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف والجواب أنه ما صلىها إلا مرة واحدة فكيف تذكر أربع كيفيات هذا يدل على أن بعض الرواه ما ضبطوا ولذلك حكم على بعض هذه الروايات بالشدود والنكارة وإن كان في صحيح مسلم لكن الشيخ يريد أن يقول لنا جمهور ما في, ما في الصحيحين مقطوع به لكن إذا نظرنا إلى التفاصيل في بعض الروايات سنجد أن بعض الحفاظ نقدوا بعض ما في الصحيحين من هذا الباب قال رحمه الله قال فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما في ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجمعنا على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب في الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم ذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت في باطنا وظاهرا وهذا الأمر من خصائص هذه الأمة فقط الإجماع لا يمكن أن يكون على باطل فإذا يعني ظننا أن هناك إجماع وهو خطأ فإن هذا الإجماع ليس بصحيح فالإجماع إجماع الأمة هذه هو من خصائصها أنها لا يمكن أن تجتمع على باطل وعلى خطأ بينما الأمم الماضية يجوز أن تجتمع على باطل من أصرح الأدلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأتي النبي وليس معه أحد يعني رسول يرسل إلى أمة ثم يموت هذا الرسول وتموت تلك الأمة وتهلك ولا يؤمن به صلى الله عليه وسلم أحد طيب هذا الآن إجمع أو ليس بإجمع إجمع لكن هذا الإجماع على باطل كل أهل، كل أمته ما عامن به لا ولد ولا زوجة ولا أب ولا أم كلهم كفروا به فيأتي النبي وليس معه أحد هذا يدل على أن يجوز أن يجمع على باطل لكن أمتنا لا يمكن أن تجتمع على باطل أبدا هذا من خصائص هذه الأمة فحسب قال رحمه الله قالوا لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد الذي تلقت الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به بأنه يوجب العلم وهذا الذي وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثير من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وابن الباق اللاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي معالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء فالأول هو الذي ذكره الشيخ وأبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمات الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره عندكم شمس الدين والصوابه شمس الأئمة صوابه شمس الأئمة صاحب كتاب المبسوط صاحب كتاب المبسوط وهو الذي ذكره شمس الأئمة السرخسي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبليه وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث الاعتبار بما بإجماع ذلك أهل الحديث ومن هنا يعني نعلم قطعا أن ما أجمع ما أجمع عليه فهو حجة على الثبوت إذا يعني أجمع على شيء وإن لم يكن عندنا نص ظاهر والمذهب الصحيح من مذهب الأصوليين على أن الإجمع لا يقوم إلا على مستند لكن هذا المستند قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا وقد لا وقد لا ينقل الينا نقلا صحيحا قد لا ينقل الينا نقلا صحيحا فمثال ما سبق في حديث ابي امامه الباهلي في صفات المائده تغير بماء نجس قالوا هذه الروايه جاءت ضعيفه باتفاق الحفاظ فانها من طريق رشدين بن سعد الذي وصف بكونه كان صالحا في دينه مغفل في روايته وفوق هذا قام الإجماع على قبول هذا الأمر فنقول مثل هذا يدلنا على أن رجدين في هذا الباب ضبط وإن كان مغفلا في هذه الرواية لكن هنا وهناك مذهب لبعض المحدثين أنهم يصححون أو يقبلون بعض الروايات التي قام الإجماع عليها يقبلون بعض الروايات التي قام الإجماع عليها الان لو سألنا سؤالا نحن نقول ما القرآن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق طيب كلمة غير مخلوق الان ما الدليل عليها ما الحج عليها نقول اجمع السلف اجمع السلف لا ياتي انسان يقول لا نحن ما عندنا نص صريح ونحن نقول لابد بد في, في امر قبول الأسماء والصفات ان يكون عندنا يعني شيء إما أن يكون سمى الله يعني لا نقبل الأسماء والصفات إلا إذا سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه أو وصف بها نفسه أو وصفه بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول هنا وإن كان ما نقول لكن قام إجمع السلف على هذا الأمر أن نقول أن القرآن كلام الله صفته غير مخلوق نجزم بهذا لأن السلف أجمعوا عليها واضح فهناك أشياء تكون مقبولة بالإجماع ونعتقدها بالإجماع وهكذا غيرها من مسائل الصفات والمسائل التي مرت علينا في في أمور العقيدة نقبلها على اعتبار قبول السلف وإجماعهم عليها فالمعتبر في ذلك أهل الحديث أو أهل العلم بالحديث قال رحمه الله كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشعور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم في علم أحوال الناقلين يعني أن هذا يفيدك جدا إذا ما علمت ما علمت أحوال من نقل هذه هذه الأخبار قالوا في مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك قالوا لهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لاعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر عبد الله باللهيعة عبد الله باللهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام عبد الله باللهيعة اختلف العلماء في قبول رواية على ثلاث أقاويل منهم من يقبل حديثه مطلقا ومنهم من يرده مطلقا ومنهم من يفصل إذا ما كان الرواة عنه كأمثال عبد الله بن و... الذين يقال لهم العبادلة فإذا روى عنه العبادلة قبلوا حديثه قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطة فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علا للحديث نعم هذا العلم يعني سبحان الله من أجل العلوم من وفقه الله لأن يكون عنده شيء في هذا العلم فهو الموفق وكما ذكرنا أيضا كمثل إعلال الأحاديث أو بعض الروايات الواقعة في الصحيحين باعتبار هذه هذا العلم العظيم ومن هذا الباب أيضا كما ذكرنا إعلال العلماء للروايات التي جاءت في كيفيات صلاة الكسوف المختلفة فمعلوم أنه, أنه لا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت صلاته لأنها لم تحصل إلا مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وهو من أشرف علومهم يعني علم العلل بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرفة إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تزوج ميمون وهو محرم يعني هنا معروف عبد الله بن عباس رضي الله عنه حافظ في بابه وإمام في بابه ومن من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم اهتماما بالعلم وفق هذا غلطوه غلطوه حينما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج ميمون وهو محرم وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية عبد الله بن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم لم يصلي مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما يقع مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في في حجة الوداع في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأنه وأنما وقع في بعض الطرق في طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. ولذلك ما ذكرنا لكم على أن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة عندنا أقوال وعندنا أفعال وعندنا تقريرات فالأشياء التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا هذه لا يقع فيها غلط لأنه يكون سمع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لكن يقع الغلط إذا نقل صفة أو نقل تقريرا في ظنه يقع الغلط إذا نقل شيئا رآه أو علمه بنفسه دون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد إش قد أخبره بذلك، فهنا يقع الخطأ ولذلك إذا وجد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ينكر عليه ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمره لا سيما مثل الآن ميمونة رضي الله عنها هي من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلم بحالها من عبد الله ابن عباس فكونها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وليس بمحرم هي أخبر بحالها من عبد الله بن عباس ولذلك نقول بأن عبد الله قد أخطأ في مثل هذا فمثل هذا أن النقل يكون الصحابة كما ذكرنا ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء على التقسيم الآخر إما قول وإما فعل وإما صفة وإما ترك فهذه الثلاث الأشياء الأخر الثانية والثالثة والرابعة تدخل في ماذا في إخبار الصحابي إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير سماع كما ذكرنا لكم ومثلنا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يحكي لنا صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما ما من كبيه وقال أبوالك من الحويرث حتى يحاذبهما شحمتي أذنيه فالآن كل واحد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة معينة وإن كانت في حقيقتها متفقة لكن الصحابة ينقلون عن النبي على الصصام شيء رأوه طيب فأمنا عائشة هنا أن قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه هي تخبر عن إيش عن الحال الإجمالي الذي لم تر النبي صلى الله عليه وسلم قد خالفه مرة واحدة بينما وجدنا أن, غيره أن غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما في صبات قوم فإذن يدلنا على أن إخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أشياء قد ربما يوجد فيها شيء من الغلط لكن متى يعرف هذا الغلط إذا ما قرنا خبره بخبر غيره من الحفاظ سواء كان في عصر الصحابة أو في غيرهم. فالشيخ هنا يقول يعني أن هذا العلم علم علم العلل يستطيع أن يميز المحدث فيه أخبار بعض بعض ال يحدد فيه بعض الروايات التي يعرف فيها غلط الراوي فيها. قال رحمه الله. قال والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم. ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع أن مع كونها معلومة مع أن كون مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض الحديث حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن العلم مع أنها للعلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وصنف شيخنا رحمه الله تعالى. كتابا أسماه أحاديث معلّة ظاهرها الصحة أحاديث معلّة ظاهرها الصحة وهناك أيضا من تشدد في جانب رد النصوص المأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وحتى خرج إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى كالطائفة القرآنية الذين يزعمون أن أنه لا نقبل إلا ما في جاء في ما جاء في القرآن أما ما جاء في خارج القرآن فلا فلا يعتبر قال رحمه الله وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بأنه كذب يقطع بذلك مثل ما يقطع, يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سور القرآن في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والثعلب أبو إسحاق المتوفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة وإن كان يعني هو في أمره كان بعيدا عن البدع إلا أنه كان ينقلها كان ينقل بعض ما يعني ماذا يوجد في كتب المفسرين بغير أن يبين. قال والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكنه أبعد من السلامة أبعد عن السلامة واتباع السلف والواحدي هذا كان تلميذ التعلبي كان تلميذ التعلبي أبو الحسن علي ابن أحمد النيسابوري وهو له كتاب اسمه أسباب النزول نزول القرآن لكنه كان متخبطا عف الله عنه في العقيدة وقد مال إلى عقيدة الأشاعرة وأحيانا عنده موافقات لعقيدة المعتزلة قال رحمه الله والبغوي قال تفسير مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المهتدعة والآراء المهتدعة البغوي تلميذ أيضا الثعلبي فالبغوي والواحد كلاهما من تلميذ الثعلبي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء تفسيره يعتبر من أحسن التفاسير لأنه بناه على الاسناد قال رحمه الله والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسمة وغيره وحديث علي الطويل في في تصدقه بخاتمه في الصلاة فانه موضوع باتفاق أهل العلم فانه موضوع باتفاق أهل العلم هذا الحديث الذي ذكره هنا أوروده في في تفسير قوله سبحانه وتعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون وذكروا أن عليا جاءه سائل يطلب الصدقة فكان راكعا فانتزع خاتمه من إصبعه وأعطاه إياه وهو راكع فنزلت الآية ويؤتون الزكاة وهم راكعون لكن هذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم قالوا مثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي وهذا أمثال هؤلاء الروافض الذين غلوا في علي رضي الله عنه حتى ألهوه طيب قال رحمه الله اهتدأ الآن في فصل جديد في الاختلاف في التفسير باختلاف طرق الاستدلال قال رحمه الله وأما النوعين أما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل المقصود بالاستدلال هنا أي بمجرد أو بالاجتهاد والاستنباط الاجتهاد والاستنباط لا بالنقل لأن النقل معناه أنه قبول أو أخذ شيء من النبي عليه الصلاة والسلام قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ومن هنا يعني قد يقول قائل أو يرد علينا السؤال مهم إن كانت هاتأ أو هذه هذه الأمور حدثت بعد عصر الصحابة وتفسير الصحابة والتابعين فلماذا تركها الصحابة والجواب أن الصحابة لم يتركوها وإنما كانت واضحة جليا لديهم في الغالب لكن كما ذكرنا لما استعجم المسلمون في في لسانهم احتاجوا أن يعني يفسروا القرآن بشيء من الاستدلال أو الاستنباط والاستهاد فوقع في تفسي في تفاسيرهم شيء من الغلط والخطأ أما في عصر الصحابة فلم يقع عندهم هذا الشيء قال رحمه الله قال فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين يعني لأجل أنهم السبب في هذا أنهم حملوا بعض الألفاظ على معاني مخترعة يعني بعض المتأخرين خاصة ما بعد عصر التابعين وتابعيهم حصل عندهم الغلط لما حملوا ألفاظ القرآن على معاني مخترعة مثل الآن يأتي المعتزلي يريد أن ينفي الاستواء يقول إن الله تعالى حين قال الرحمن على العرش استوى المقصود استولى لو نظر إلى كلام العرب هل يمكن أن تجد أن كلمة استوى تأتي معنا استولى هذا معنى مخترع ما وجد في كلام العرب وأحيانا يكون سبب الغلط في التفسير أنهم اعتمدوا على معاني في أصلها صحيح لكنها غير مناسبة للمقام والسياق تكون غير مناسبة للمقام والسياق وكذلك يعني مثل كما ذكرنا كثير من اعتقادات أصحاب وحدة الوجود والقائلين كذلك بالاتحاد ونحو ذلك هذه كلها لأنه مخترعوا هذه المعاني وإن كان في, في غير القرآن ستجد أن معنى هذا اللفظ صحيح أنه يقابل كذا وكذا طيب فمثل ذلك وقع الغلط فيها قال رحمه الله مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن بمردويه وهذه كلها المذكورات تفاسير ملئات بالآثار بآثار السلف أما كتب المبتدعه فليست كذلك يعني لم تكون مبنية على الآثار قال رحمه الله قال أحدهما يعني هاتين الجهتين التي دخلت على دخل الفساد في التفسير كانت من هاتين الجهتين قال أحدهما الجهة الأولى قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل القرآن حمل ألفاظ القرآن عليها والفرق بين أهل السنة وأهل أهل البدع في كل زمان ومكان أنهم يستدلون ثم يعتقدون وأما أهل البدع فيعتقدون ثم يستدلون يعني يأتي يتكلم بالكلام ثم إذا طولب بالحجة ذهب يلتمس يريد دليلا ينصر به مقاله وهذا هو يعني مربط الفرس في كل اعتقاد لو فتشت منذ فجر الفتن إلى يومنا هذا بل إلى أن يره الله الأرض من عليها ستجد أن أهل البدع قبل أن يستدلوا اعتقدوا اعتقدوا ثم استدلوا لكن أهل السنة لا العكس قبل أن يعتقد يجد أولا يأتي بالدليل ثم يعتقد ما في الدليل فمثلا المعتزل حين أن كانت قلوبهم يعني قد امتلأت بالزيغ والانحراف قالوا لا المقصود باستوى استولى المقصود بكذا أن الله لا يجوز أن نعتقد أن الله ذو صفات لأن اعتقاد تعدد الصفات يلزم من تعدد القدماء إلى غير ذلك من هذه العقائد ثم إذا بهم يأتون فيلبون أن عن عناق الأدلة ويتأولون ولو بتعسف. قال رحمه الله الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يري أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. وتأملوا لكلمة الناطقين بلغة العرب يعني ليس إيش عربا. إنما كانوا أعاجم ولذلك هذه الانحرافات التي وجدت في في اعتقاد في الاعتقاد عند المسلمين كان سببها أخذ ما عند اليونانيين وأخذ ما عند الفارسيين من العقائد ثم ترجمتها إلى لغة العرب ثم اعتقاد ما فيها من الباطل فاللغة قوالب اللغة العربية قوالب تعلم من طريقة إرادة المتكلم تعلم من إرادة أو من الحال الذي يتكلم به المتكلم في حال الكلام فأنت أحيانا تراسل أخ في الواتساب مثلا تراسله فتأتي له بجملة يفهمها خطأ أنت تريد معنى وهو يفهمها خطأا فإذا يعني التقيتما قلت أنت قلت لي كذا يقول لا أنا ما قصدت هذا المعنى الذي أنت فهمته إنما أنا قصدت كذا وكذا لكن إذا كنت في مجلسه ورآك وأنت تتكلم سيفهمك على نفس الطريق الذي أنت تريد وهذا يقع ومثلت لكم أنا في صدر الأمر بقولي أتعرفني كلمة أتعرفني هذه جملة طيب قد تكون أو أتيت بها على سبيل التعجب من أمرك كيف تعرفني وأنا لم ألتقي بك وأنا كذا وأنا كذا وقد وأكون أتيت بها على سبيل التحقير وعلى سبيل الكبر فاللغة قوالب اللغة العربية قوالب وذوق فيعني تخرج مخرج يعني يدل على أنه لا بد أن يكون إنسان عنده دراية سابقة قال الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به ولذلك نحن نقول فرق بين ما ينسب ما يجوز أن ينسب إلى الله جل وعلا من المعاني وبين ما ينسبه الإنسان لنفسه بين أن ينسبه الإنسان لنفسه قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان وأكثر الناس في هذا الباب إغراقا هم أهل الحلول والاتحاد حيث حملوا كثير من ألفاظ القرآن والسنة على معانية ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان قال والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبل قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط بذلك الآخرون وإن كان نظر وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق والحق يعني أننا ننظر في اللفظ والمعنى من غير انفكاك الحق أننا ننظر في اللفظ والمعنى من غير انفكاك طيب ويعني الذي مثلا يعتقد مثلا في بعض بعض الصفات أو يقف على بعض الألفاظ الواردة في القرآن، فيحمل اللفظ كما هو مثلا طريقة المفوظة. يقرؤون القرآن، يقرؤون أن وربك الغفور ذو الرحمة، فيقولون لا يعني نحن لا, لا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ذو رحمة. يثبتون اللفظ ولا يثبتون المعنى. لا يثثبتون اللفظ ولا يثبتون المعنى. وهذا ضلال وانحراف. لذلك لابد من أن يقترن اللفظ والمعنى سواء لا تفك لا إنفك اللفظ عن المعنى في ذلك قال والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحمل يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به كما ذكرنا كتأويل الآيات العلوم وجعل في حق الم في حق الملك وغير الملك طيب وأما الذين يسلبون أو يحملون, يحملون يحملون على معنى لم يدل عليه ولم يرد به كمثل ما قلنا قول المعتزلة استوى استولى ومن هذا الباب أيضا فعل الروافض قالوا اذبحوا بقرة قالوا عائشة الأنحملوا هذا اللفظ على ما لم يرد به بل يعني يكون باطلا في ذلك قالوا في كل الأمرين قد يكون ما قصدوا بنفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وكما ذكرنا يا إخوان على أن الإنسان لابد بد أن يحمي أدلته من النقض والاعتراض بالأمور التي ذكرناها آنفا أو في درس سابق قالوا وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول وهذا كما هو واقع في تفسير القرآن فإنه أيضا واقع في تفسير الحديث طيب نكتفي إن شاء الله بهذا الجمل الأخيرة نحتاج إن شاء الله أن نعيد الكلام فيها إن شاء الله في الدرس الذي بعد